كفرنا بما أرسلتم به بِهِ في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم وَيُؤْخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 بَلَا تَلُومُونِي ولوموا أنفسكم مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وسخر لكم الشمس والقمر داء بين وسخر لكم الليل و النهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدون نعمة الله لا تحصوها إن فار واذا قال ابراهيم رب ك غفور الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليطيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن Vema yıxfâ ala Allah min şeyîn fi al-ârḍi wallâfi s-mâ. Al-ḥamdûllâhi l-lâzî uhâbâli al-kibrî İsmâîl ve İsḥâq. În n rabbî Rabana ve kabil du'a, Rabna affi ve li walidey ve li müminin yeme yuqum al hesab, ve la tahsaban Allah gafil an ama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 İnna Allah aziz zün tıqam, yüme beddül ırdu gır al ırdı ve ısmawat, ve bırazül Allahı walıhidı alqahr, ve فِي müjrimin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 وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ